الوحدة التاسعة العبادات في الإسلام الدرس الأول الصلوات الخمس واحد الصلاة أراك تصلي بانتظام يا أبي ما سبب ذلك؟ الصلاة واجبة يا بني على من هي واجب يا أبي؟ على كل مسلم ومسلمة بعد بلوغ سن المراهقة كم عددها في اليوم؟ نصلي خمس مرات وهي تسمى الصلوات الخمس وما أسماءها يا أبي؟ صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، وصلاة العشاء لماذا فرض الله عز وجل الصلاة على المسلمين؟ الصلاة لها فوائد كثيرة